الوسطية فيها وصلنا إلى قول الله العالى وأقصته أن الله يحب المقصدين تكلمنا عن العدل في القول والفعل صحيح؟ طيب ما زلنا مع الوسطية وأن الشيخ الإسلام هنا يجل لنا صفات هؤلاء الأبرار الأخيار الذين هم وسط بين, بين أهل الغلو وأهل الجفو وهؤلاء وسط في اعتقادهم في ربهم جل, جل في علاه يثبتون ما أزبته الله لنفسه على ما يليق بجلال الله وكمال الله جل دل... في علاه بلا تمثيل ولا تشبيه ولا, ولا, ولا تكيف و... وايضا إذا كان النفي بلا... فيكون بلا بلا تعطيل فتكلمنا عن صفة من أهم الصفات ومن أعظم الصفات هي صفة المحبة وأن الله يحب وأن الله يحب وهذا خلافا لمن أنكر ذلك كالجهمية وهؤلاء من, من أضل خلق الله يعني كان رأس الأمر عندهم الجعد بن ذرهم أنكر أن تخذ الله إبراهيم خليلا وأنكر أن يحب الله في عباده جهن بن صفوان الذي أخذ منه ذلك أن الله يحب او أو يحب والله العالى قد وصف نفسه بالحب وأيضا أنه محبوب وأنه يحب من عباده الأخيار الأبرار كما قال أنه السلام لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يكتب الله او يجعل الله النصر على, على يديه وفي قولنا السلام تصريحا إذا أحب الله عبدا فإذا الله جل في علاء يحب وقال الله تعالى أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كما كما سات فقلنا والمحبة صفة من صفات الكمال والجلال والبهاي والعظمة وهي صفة ثابتة لله جل في علاء بالكتاب والسنة وإجمعها للسنة بل والعقل يؤيد ذلك والعقل يؤيد ذلك والدلالة واضحة جدا في هذا الباب في مسألة الكتاب الآية الكثيرة نحن بصددها ونحن بصدد آية هنا الآن في قول الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وفي السنة على ما ذكرنا من الحديث وأيضا العقل والإجماع أجمع الصحابة على ذلك والعقل يؤيد ذلك فالصحابة أجمع عندما سمعوا لسلام بأن الله يحب ويحب وأقر بذلك والعقل يؤيد هذا لأنBenim الفعل يدل على الكمال فعل المخلوق يدل على كمالي على حياتي يدل على الكمال فإن كان يدل على الكمال في العبد فلأن يدل على الكمال في الخالق من باب من أولى طبعا السبب الموجب للفعل يعني الفعل الذي تسبب فيه هذا السبب فهذا من الكمال كما بينا قبل قبل ذلك وقلنا بأن هذه الصفة صفة فعلية والأصل في كل صفة من صفات الأفعال أنها قديمة النوع حادثة الآحات وقلنا هذا أيضا يكون فيه حل الكثير من الإشكالات واحتراز حتى لاقع الإنسان في شيء يضيع به في عقيدته في ربه للفعلاء لا صح أن تكون كالكرامية الذين يصفون الله بالكمال لكن اتصافه بالكمال يرونه مستحدثا وهذا معناه أنه لم يكن متصراً بالكمال قبل ذلك يعني معنى ذلك أنك تصف ربك بالنقص ثم تصف الكمال ثم اكتسب الكمال وهذا لا يكون من الله جلال في علاه أبداً قط في هذا الباب وليس أبداً من الجماعة بحال من الأحوال فصفة المحبة صفة تريقه بكمال الله وجلال الله جل في علا ويثبت لله وأيضا يتعبد المر بهذه الصفة العظيمة يتعبد الله بها هو يتعبد لله بها في أمرين الأمر الأول أن يملأ قلبه حبا لله جل في علا أن يملأ قلبه حبا لله أغضا بالأسباب التي تورسه وتورس قلبه محبة الله جل في علا ككسر ذكر الله وكسر قراءة القرآن ومصحابة الصالحين والخلوات عندما عند النزول لله في الصحر وهو جل وهو يبكي بناد الله دفعه علا وهو يتضرع يفتقر يدعو يانس بالق الاستغفار يانس بقراءه القران في الخلوات الناس جميع اليام وهو يقوم وحده من اجل أن يرضي الرحمن سبحانه جل جل في علا ولذلك قال انسلم يعجب ربكم فالعجب هنا من الخروج من العجب هنا خروج عن عن النظائر الخروج عن النظائر التي تستدعي عجب الرب جل في أولاه يعني كيف لم ينام معها الذين ينامون هيسهر يسهر ليله ويتعب نفسه من أجلي هنا الله تعالى يباهي بهذا العابد الملائكة فيكون هنا ورث قلبه محبة الله جل في أولاه بالالتزام بالأسباب التي تستجلب له المحبة لا سيما أن أعظم هذه الأسباب التي تستجلب محبة الله جل في أولاه الدعاء وهذا كان دائم الصالحين من صحابة رسول الله قال ابن عمر دائما يدعوك وورد عنه في الاثر ايضا عن النساء والسلام فجاءت الاثار الاستابتة على الدعاء بمحبة الرحمن جل في علاه كما قال واسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك فالدعاء والالتجاء لله على بتكرار الدعاء في هذا الباب يورث القلب محبة الله جل, جل في علاه وأما بالنسبة لمحبة الله الفعلاء استجلابها لا بد أن يتوفر فيك وصف معين يكون منطبقاً انتباقاً تاماً حتى تبلغ هذه الدرجة التي لا يبلغها إلا من فضله الله على عباده لأن هذه هي أعظم ما تكون من المنازل هذه أعظم ما تكون من المنازل وهذه لا تكون إلا للمجدين وهذه لا تكون إلا للصادقين وهذه لا تكون إلا للمخلصين المخلصين أبداً أبداً لا يصل إليها أبداً من كان متقاعساً من كان متكاسلاً من كان متجرئاً أبداً لا يصل إليها ولذلك نقول بأن هذه المنزلة هي أعظم المنازل على على الإطلاق ليس الشأن أن يحب العبد الراب ولكن الشأن كل الشأن أن يحب الرب العبد بأن ينطبخ عليك الاصل عندما يقول أن الله يحب المغسطين تكون من أهل العدل العدل في القضية والعدل في القول والعدل في الفعل والعدل في التظلم والعدل أيضا في التوثيق والعدل في التجريح العدل يحب الله للمقلكم ان كنت كذلك كنت من أقرب الناس والحب الناس إلى الله جلّ في علال أما الغلو والجفو والظلم والافتراء والبهتان هذا امر جلل هذا أمر جلل لذلك قلنا ليرمي صاحب سهم الافتراء إلا بنفسي والله وكان رميًا ماهرًا لأنها سترجع إلى نحري فيموت وحدث مع البئيس التعيس عبد الله بن أبايد بن سلول وحدث مع الذين قد رموا عائشة رضي الله عنها وأرضها كيف فعل الله بهم ولما كان الرمي من بعض الأمارد الأفاضل تفريطا أو حمية أو انزلاقا ومعصية أقيم عليهم الحد فكفر الله عنهم ذلك وتهرهم الله بذلك لأنهم من النبلاء الفضلاء آبى الله عليهم أن, أن يكون فيهم سوى من صفات هؤلاء المنافقين أبى الله عليهم أن ينزلوا من درجة الصالحين الذين زكاهم الله من فوق, فوق, فوق سبع سماوات لذلك أقام عليهم الحد النبي صلى الله عليه وسلم فأن تكون عدلا فإن الله يحب ذلك منك وأقصد إن الله يحب المقصدين وذلك أيضا في قول الله الرجل في علا فما لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين هذه الأسباب العظيمة جدا التي ويؤدي الى الى, إلى, إلى يرتقي المرء الى الى الله الى ان يحبه الله جل جلا منها في قوله جل في علا فما استقام لكم فاستقيموا, لهم. لكم فاستقيموا لكم لهم فيها امران مهمان يحبهم الله ما هما ما هما بعيدا كان سائلا يسأل ويقول السبيل الى ان إلى محبة الله لي قال له القائل السمير الى أن يحبك الله جل وعلا في, في هذه الايه قال ما الايه قال, قال الله تعالى فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين اين الامران في الايه اللذان يبلغ بهما المرء إلى أن يحبه الله جل وعلا فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين انا هتمشى لحد ما تاتي الاجابه لاني اظن ان الاجابه ستستصعب على أصحاب الحرير قال الولاء والبراء ما ما من الذي قال الفراء؟ من؟ لا ما غلطي انا استغفر الله العظيم. ما الذي قال ذلك؟ مسير خطأ خطا ام ليس هذا. الوفاء بالعهد والتقوى. ممتاز، الوفاء بالعهد من التقوى يا استاذ نعيم. الوفاء بالعهد أولهما وهذا الذي متوقعه، ان الجميع سياتي بهذا ولن ياتي بالثانيه، طب هات. الاستقامه على الوفاء بالعهد. خلاص ما هي هي فقط لن ياتوا الا بها. خلاص خاصيه لن يأتوا الى بها قلت لكم اعرف ذلك اعرف ذلك اتفضل يا اخي سعيد هات ما ابعث فقط تقوى الله هذه النهايه مع أن ايمان انت, أنت, أنت المشاركات قلت جدا منك وهذه ما ادري لماذا لما لما لما كون على ما انت عليه بالنشاط احسن الله عليك نعم على السلام اساحصل الله عليكم بهذه اضع سعيد بيحوم هذا من الخيانه الاصل هنا ان نقول فما استقام لكم فاستقيموا لهم منطوق والاجابه الاخرى في المفهوم انا ساتعب جدا من الاخوه التي الذين لا يتاملون تامل تدرك عندنا منطوق وعندنا مفهوم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم هل وفاءوا بالعهد حتى مع أكفر أهل الأرض وذلك في سورة الأنفال قال من قوم خيانة فنبذ إليهم ها. يا ابن لا لا لا وإما تخفنا من قوم خيانة فنبذ إليهم على سواء فهو الأصل هنا أن تستقيم لهم ما استقام لكم اذا المعنى انتفي بالعهد والوعد كما جاء حذيفه مع ابي للنبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد اعطى اهل مكه العهد والوعد انهما لا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في بد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما هو معناه معناه يحتاج اليهم معناه قد قد قد نقول بانه العهد لهم ليس مبنيا على اساس فيرد قال لا لا ارجع نفي لهم أهدهم ونستعين الله عليهم نفي لهم أهدهم وهذا المؤمن تخن من خانك. هذه الأولى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ولو كانوا أكثر أهل الأرض ولو كانوا أكثر أهل الأرض والثاني المفهوم هو الانتصار بعد المظلمة قوة أهل الإسلام تظهر في ذلك وانتصروا من بعد ما ظلموا كان متحا باستثناء بعد ذن عريض للشعراء وانتصروا بعد ما ظلموا فما استقاموا لكم فاستقاموا الوفاء بالعهد والثانية من ظلموا فبيد من حديد عليه. وهذا توافق قول الله رفعناه يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فالثانية أعرف أن الكثير لن يأتي بها نعم هذا و.. و.. والاستقامة صعب الاستقامة نعم أتى, أتى بتفسير ما الله أكبر الله أكبر حفظكم ربي, حفظكم ربي وحفظ زوجكم وجعله قرة عين لكم وجعله زوجا صالحا في الدنيا وفي الآخرة ونصر بكم الدين ونجعلكم تتعاونون على البر والتقوى احسن الله إليكم قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين أصل التقوى هو أن تعمل بالنور الله على أن تعمل بطاعة الله على نور من الله بصيرة ترجو ثواب الله يبقى إذن توفر الشرطانه الآن أن تعمل بطاعة الله عموم الطاعة على نور من الله هذا النور من الله هو ديه. العلم اللي البصير التي فيها المتابعة توفر شرط الأول ترجو ثباب الله فيها الإخلاص وأيضا تكفى عن, عن, عن, عن محرمات الله على, على نور من الله تخشى عقاب الله جل, جل في أولا وهنا كأنه بعدما, بعدما خصص عمم بعدما خصص عمم ما الفائدة في هذه الآية على التعميم بعد التخصيص بعدما خصص عمم خصص في المحبه فما استقام فاستقيم المفهوم اذا ظلم فاضربه بيد عليهم قويه طيب هذا تخصيص ثم عمم بعد ما خصص عمم فما الفائده في ذلك تفهمون كيف عمم اقطع ذراعي تفهمون هنا في الايه فيها لفتات عظيمه بعد ما خصص عمم ما هو وين في التعميم بعد ما خصص عمم ها ده احنا عايزين المشوار الاول وبعدين لفتا بعد ما خصص عمم فما الالتفات في التعميم بعد التخصيص وما الفائدة لو جهاد ما اتاش يسكت يطلع يطلع لا يضايقني لان هذا الباب لابد يكون بابه ممتاز نعيم قال كيف عمم لفظ المتقين ممتاز نعيم عمم بقول ان الله يحب المتقين فعمم هنا الان كيف عمم لكن لم يفصلها لكن ماشي صحيح لا لا لا لا لا تامر فصلها الدكتور تامر فصلها بفضل الله فعلا يعني هو قال ان الله يحب المتقين طرق التقوى كثيره وسبل كثيره فهذا التعميم. هذا مصدر التعميم ممتاز ثم طبعا. هو قال في التاكيد نعم نعم هو هي التعميم بعد غرض التاكيد هو طبعا التاكيد والشمول ممتازه ممتازه فوق جهاد ماذا قال؟ إن أضغر المنتقين وهذا عموم بعد استقامة وفرع عن التقوى ممتاز تم خلاص سبق سبق قبيعة تامر ونعيم لكن إجابة صحيحة ممتاز هنا الفائدة ألفتوا الانتباه للفائدة ما الفائدة في هذا؟ صبر صبري إن الله يحبه الشدة في موضعها وليه في موضعها؟ هذا صحيح لكن صبري إن شغل بالنحو والصرف فراحت منه البلاغ سن استقامة ماذا قال؟ استقامة خاص والعموم في المنتقين لبيان أن الاستقامة اول أمر وأخره ممتاز ممتاز لكن لاست هي الاجابه السديده لكن ممتاز ممتاز اجابه جميله جدا ممتاز لكن ليست هي الاجابه المطلوبه يعني لكن ممتاز حقا ممتاز <تصفيق> لكن ممتاز كلام جميل جدا لانها اول امر اخره حقا حقا قال قال قل امنت بالله ثم استقم كانت قالوا هذا في تنطق استخدام المريض الطلاق في كل الاحوال لذلك استخدم المحبه جيد لكن ليس لإجابة التي أريدها هو طبعا يعني التعميم هنا كان له فوائد سلاسة الفائدة الأولى سأقول فائدتين فقط الفوائد الفوائد هنا ثلاثة. الفائدة هنا سلاسة الفائدة الأولى هي رفع التواهم الفائدة الأولى رفع التواهم هذه بعيدة عن الجميع الفائدة الأولى هي رفع التواهم كيف؟ أين التواهم الذي ترفعه الآية؟ فعشان لما نأخذ وقت الفائدة في ذلك هي رفع التواهم حتى لا يحسب أحد أن المحبة استجابها فقط الوفاء بالعهد وأن الطاقة وقفة على الوفاء بالعهد وأن يكون الوصف بالطاقة يعني الوفاء والعهد فقط أشوف في هذا الباب فهذا رفع التواهم لا صوب الكثير جدا قد يصل بها المرء إلى الطاقة صوب الكثير لأنه قال العمل بطاعة الله ومن طاعة الله الوفاء بالعهد من ذلك الجود والكرم الصدقه الصيام القيام النوافل كل ذلك يصل به المرء الى, الى تقوى الله لا في الافعال الاولى رفع التوهم رفع التوهم الامر طبعا طبعا التخصيص طبعا الثاني من هذا الباب هو تطميع تطميع المكلف في, في, في كرم ربي في محبة الله تطميع المكلف في محبة الله ده في علاه بأنه قد, قد جعل الله له صوبلا وطرقا للوصول إلى محبته فإن لم يكن تدخلق لباب معين لا يستطيع أن يكون فيه يعني موفقا مسددا فالباب الآخر قد يكون موفقا مسددا ليس كل الناس من تتفتح لهم أبواب الجنان الثمانية ليس كل الناس من تتفتح لهم أبواب, أبواب الجنان الثمانية فلما صدر الباب بالوفاء بالعهد ورجل يقول أنا أفعل لكني ما أستطيع وأفعل وما وأنا لا أريد أبدا أبيت الني على الخلف لكني أخلف وما استطيع أستطيع قلنا له هناك أبواب أخرى من الطاعات توفق فيها فتكون انت أيضا من المتقين الذين قد بلغوا محبة الله جل في علا الثالثة ما قاله الإخوة جميعا يعني ما طلبت أنا في الاثنين لم يصل في أحد لكن الثالثة هي الكثيرة أتى بي وما أعجبني أكثر ما أعجبني في, في الكلام على مسألة الاستقامة لما أرزقنا جميعا الاستقامة قال إن الله يحب المتقين وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين كل هذه الثبل التي قد جعلها الله جل في علا سبيلا وسببا لبلوغ هذه المنزلة العظيمة التي هي التي هي قرة العين ونبض القلب ورأسه وتاج الرأس وهي التي يصل بها الإنسان إلى المنازل العلى وهي التي ينجو بها المرء من المهالك في الدنيا وهي التي تكون له الكرامة عند اللواء يوم القيامة وهي التي يسعد بها عندما القى نبيه صلى الله عليه وسلم عند الصراط وهو يمر على على الصراط قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يا الله. وهذه أيضا من أرجى الآيات عندما يقول الله جل وعلا ان الله يحب التوابين التوابين هذه دلاله على كثره التوبه لان هذه صيغه مبالغه صيغه مبالغه الفعال التواب هو كثير التوبه هو كثير التوبه وهذه لها 103 اولا لان التوبه ليست توقف على الذنب فقط بل بل نقط اجيب التوبه ليست للذنب فقط ها بل لامور ثلاثه هذول توبه التوبه من التقصير توبه عدم الشكر صح اللي بنكرر التقيعات تنزلت تقصير في الطاعه والطاعه زايد اجابت باسرها اجابت زي ديدا ام طلا كثيرا وتخلفتي كثيرا على الدرس وهذا لا ينبغ برضا فعليك بالاستمرار كل هذا صراحة هذه إجابات كلها سديدة فأقول التوبة التوبة تكون أولا من الزم وهي أولاها وهي أعظمها فمن تاب تاب الله عليه لذلك المام النوى يقول من تاب تاب الله عليه ولو ألف مرة وهذا أنه تواب ولو ألف مرة ما دام المرء لم يعزم على آه آه آه لم يصر على, على ما فعله لذلك ماذا قال الله دافعوا لها والذين دافعوا فعشة أو ظلموا ظلم أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا هذا تحتها مئة خط ولم يصروا ما فعلوا لذلك ماذا قال النبي السلام قال ويل لأقماع الأقوال ويل للمصرين الذين يصرون على, على ما فعلون فمن تاب ألف مرة تاب الله عليه من الذنب الثانية من ترك الأولويات التوبة من ترك الأولويات الفقه فقه الأولويات عند التنازع لابد من تقديم الأهم على المهم بل قال بعض علمائنا تقديم الأهم على المهم واجب انظر إلى ترك الأولويات ماذا حدث منه صمرة نظر الرجل العابد الراهب في عيون التي يفعلنا الفحش قالت جريش يقول ربي أمي وصلاتي ليس لك أن تقول ذلك أنت في نفلة ونعم يا أمي واجب فالتوبة من ترك الأولويات وهذا لا تأتي إلا للرفعاء من القوم الذين قد أتقنوا العلم فعلموا الأهم من من المهم ترك خلاف الأولى يتوب منه يتوب أيضا من نفس العبادة التي تعبد بها لله جل فعلا لأنها لا يمكن أن تبلغ ما, ما, ما يستحقه الله وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبادة يتعبد بها إلا هو الله جل فعلا لانا لا يمكن أن تبلغ ما يستحقه أو تستحق عظمة الله جل, جل في أولا لذلك قال إن الله يحب التوابين ومن كان بهذه الأيئة فهو محبوب إلى الله إذن قد يقوم طالب في الفصل ويكون لبيبا أريبا فيقول لو, لو اختبرت نفسي ونظرت إليها هل أنا محبوب إلى ربي أم لا يضع نفسه في هذه الدائرة هل كلما عصيت طبت هل أنا كثير الاستغفار هل أنا كثير التوبة أم لا؟ إن كانت الإجابة نعم فاعلم أن الله استفاق مع الذنب؟ نعم مع الذنب قد استفاق لأن الله رعلا ما استفاك إلا وقد ألهمك التوبة لذلك قال كنت سمعه وكنت بصره وكنت كنت يده التي يبطش بها فالأمر هنا في الإلهام في هذا الباب قال إن الله يحب التوابين ويحب المطاع إذا كان توابا حقا في هذا الباب لا تراه ينظر إلى عيوب الآخرين لأن النظر لعيوب الآخرين قصوة في القلب تمنع التوبة لأن الله إذا أراد بعبد هلاكا جعله سرصارا سماعا سرصارا عنده آلات الحيات والأفاعي لسان وأذن يسمع ويتكلم هذا محجوب عن التوبة اختبروا الناس واجعلوها شريحة عامة وانظروا ورب العزة دون لهذا ليس الرجم بالغيب هذه مقدمات علم، لن ترد أحداً تواباً إلا كان صامتاً ساكداً، ولن تجد رجلاً أو امرأةً محجوبة عن التوبة وتقول أريد ولا أستطيع إلا كانت سرصارة وكانت سماعة، تبيع الأذن واللسان، فهذا لا يمكن أن يوفق لتوبة بحال من الأحوال، ولا يرزق التوبة إلا أن أشاء ربي شيئاً، واسع ربي كل شيء، علما قسوة القلب لا تكون إلا من آلاته من العين والسمع واللسان قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين وهذه من الأهمية بمكان لأن الطهارة طهارتان طهارة معنوية وطهارة حسية ولا يمكن أن, أن يقف الأمر على الطهارة الحسية فقول الله على ويحب المتطاهرين هذه الأولى بها المعنوية لأن محل نظر الله القلب حل نظر الله القلب فإذا الطهارة المعنوية هي الأحب إلى الله إلى الفعلاء هي الأقرب إلى رفعة المرء عند ربه جل, جل في فعلاء أن يكون, أن يكون ذا قلب تقي نقي وأن يكون توابا لربه جل فعلاء أن يكون رقراقا وأن يكون رفيقا هينا يكون لا يكون قاصيا لا يكون غليظا لا يكون حاسدا لا يكون حاقدا هذا الذي يكون محبوبا لله حيا لفعلاء إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين التهارة المعنوية والتهارة الحسية أيضا لا تبعد عن ذلك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا, إلا مؤمن لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن والمؤمن محمول إلى الله دل في أولاه فالتهارة إذا توضأ المر أو اغتسل تو أنه يتعبد لله قربا بالمحبة لكان أعظم ما يكون المعنى كل من قام جنوبا اغتسل لرفع الحدث او لاستباحة الصلاة فقهيا فقط فقهيا لا. وانا اقول دائما ارق الناس قلبا الفقهاء يحسبونني اني امزح بل في الحدود والقصاص ارق الناس قلبا هؤلاء وربي لكن اذا اتقنوا اذا اتقنوا فهو عندما يغتسل يغتسل اصالة بنية ان اكون محبوبا لله جلال فعلا لانني باغتسالي بهذه الطهارة الله تعالى يحب مني ذلك وبعد ذلك رفع الحدث واستباحة الصلاة واستباحة القراءة في كل ما أصلناه فقهيا يكون على ذلك ولذلك المرء دائما يكون على طهارة يعلم أن الرجل الذي إذا, إذا غفل او نعست عينه ذهب إلى الوضوء لماذا؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحافظ على الوضوء إلا موم وجدتها كثيرا عندما تس تسير فأنا أتمنى لو حاجة أمامي أنا أصلي وأنا في الشارع طبعا الأخوة بتفر مني في هذا الباب وساموني بالجنون فالحمد الله الفقه لابد أن يكون كذلك يعني أنت تمشي في الشارع الآن وجنازة أمامك وهي اتجاه القبلة وقف قم أنت فصلي إذا قمت فصليت الآن لو أنت مش متوضع تصلي ففاتك قرارية الجنازة فتاتك أو ما فتاتك فتاتك تقلب مسألة في رأسك فلما وقفت معك قلت الحل في, في نص الآية ما نص الآية مش متذكرها يبقى لابد أن تأخذ المصحب بيدك وتفتح لتذهب إلى الآية لا يمس القرآن إلا, إلا طاهم يعني أنا يعني في كنت في حالة في المدينة ويعني غالب حالي أنا بعد الفجر ما أستطيع أتحمل يعني أتحمل عن نفسي بعض الشيء لكن غفوت. بعد الفجر في اللحظات فسمعت المؤذن يقول يقول صلاة الاستسقاء أو, أو قال الصلاة جمع عرفت الصلاة الاستسقاء أنا كنت أجنب مع أن أنا أصلا شفعي والنوم عندي إذا كان نوما بهيئة معينة لا ينقدر دور لكني خرجت من الخلاف فقط يعني من باب التورع ولست من أهله لكن فعلت ذلك فطبعا هذه المسألة أنا راجعت نفسي وقلت أنا يا قذاتي عيني لا, لا تكون تطرف إلا أنا على وضوء فضل لا رفع لا. لكن لما غفلت تعبت لكن تذكرت قلت الآن هذه الفائدة أن الإنسان دائما يكون على وضوء دائما لما, لما تضيع على نفسك العبادات لكن الحمد لله استطاقت أمري أنا لا خرجت ولا فعلت خصت الغطرة فرجتها وخصت ربع كوب ماء أو أقل فتوضات به والناس تركوا كل شيء ووقفوا عندي ينظرون ماذا أفعل فانت هئتم الوضوء وضوء توضات وضوءا كاملا لكن قلت أزيدهم دهشه وعجبا فشربت الباقي ربع ربع ربع كوب باخر فشربت الباقي فنظر واحد قال ما انت ليه جاي على نفسك بس سريف لكن شربت الباق ثم صليت فقلت هنا فائده قول صلى لا يحافظ على الوضوء إلا الا مؤمن لا يحافظ على الوضوء إلا, إلا مؤمن هنا الايه عظيمه جدا ارجى الايات ان الله يحب التوابين ففيها دلاله انهم عصوا فيها دلاله انهم وقعوا في الذنوب والمعاصي والاسام بل اكثروا منها واكثروا من التوبة فكانوا محبوبين الى الله جل في علا يا لله على عظيم مكنون هذه الايه إن الله يحب التوابين كثره الذنوب وكسرة الخطايا مع كثره التوبة تظهر صدق العبد في العبودية للرب الجليل سبحانه ودل جل في الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين. الله ما جعلنا منهم فضل الوفاء بالعهد <تصفيق> رحمة الله وسعت كل شيء خصص فعمم رحمة قال إن الله يحب المتقين بعد, خصص بعد ما خصص بأن المحبة مرهونة بالاستقامة لا, لا يعني بالوفاء العهد لا بل وأيضا بكل طاعة فتحها الله على العبد يكون العبد محبوبا لربه دل في علاه فضلوا البقائع على الوضوء على التهارة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ينقض الإيمان بالانشغال بالمباحات وهل يستوجب توبة أم لا ينقض الإيمان؟ أعوذ بالله ينقض بقى ينقضي معناها, معناها كفري أنا... ما دي مش نقطة دي... دي... دهتول ده... ده أمطار سحلية ليس لها أن يرد بحمل الأحوال استغفر الله لا. الانشغال والنباحات لا ينقذ به الإيمان الانشغال والنباحات لا ينقذ به الإيمان لا... لا سيما إذا استروح به المرء دفعا في الطاعة وعد ذلك نعم. ويقول هل يلزم قال يا, يا... يا حمضالة ساعة وساعة استغفال الله لا يلزم التوبة من هذا قال يا حمضالة ساعة وساعة الشيخ ايمن يقول والله قد اوقفوا لمولانا سياره الجنازه ليصلي على المتوفى انه لا صدق مع الله الله الله يرضى عنك الله الله يرضى عنك استغفر الله الله, الله, الله, الله. الله اياك الحق الله ان يرزقنا واياك الصدق نسال الله في عليائه أن يرزقنا واياك الصدق ونجعلنا من من الله بهم الدين اللهم امين اللهم امين شيخ هذا من الاماجد محمد هؤلاء هؤلاء ان شاء الله الامه باسرها باذن الله ترتكز عليهم بعد ذلك باذن الله